www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم <الدرجة> <متحدة> ألم يأمل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين تُلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ هو عظم مالك بن دينار فتكلم فبكى حوش بن مسلم فضرب مالك بيديه على انكب به ابكي يا أبا أن العبد لا يزال ينكي حتى يرحمهم سيده فيعتقه من النار يا رب اعطق اعناقنا ورقابنا من النار نبكي لأنك امرتنا فما ونهيتنا فما نبكي لأنه ليس في نبكي لأننا لا نعلم أن كرمه واسع وأن فضك كبير نبكي لأننا لا نعلم أنك تعلم أننا نحبك والله يا رب والله يا رب إننا نحبك وإن كانت معاصينا كثيرا نحبك يوم أن فلختنا نحبك يوم أن حملتنا صغارا في نحبك يوم أن أطعمتنا وسقينا أفتنا وسلفنا نحبك يوم أن هديتنا للإستس نحبك حتى عندما عصيناك لم تعام ولم تنبض رواحنا عن المعاصي نحبك لأنك الله الخالق المتفوّت الكريم ونحبك لأننا نعلم أنك ستُعِدُّ رقمنا إن أخلصنا وصدفنا لذلك نحن نبك لك يا ربنا نبكي ونحن نعلم أن عملنا القليل لن يشفع لنا عندك لكنك تعلم يا الله من نحن نحن عبيد نحن ملك يدي نحن نوعان نحن تحت حكمك وسلطانك إنما نتحضح بقدرتك وقوتك إنما نقضي حياتنا بحضك وقوتك لو شئت يا ربنا لأهلك لو شئت يا ربنا لقبط أرواحنا لكنك تعلم يا رب أننا عبادك لذلك تركتنا حتى نعود إليك ونتوك لذلك نحن قلنا نبكيك ونسألك أنك اعتقال قامنا من النار.